bel khudu gib falam الجود يرضي طالبين واسأله مسألة اقصدهم قاطعاً إليه فكل من يرجوهم قاطعاً إليه كفاه شملتنا طائفه الخلاعج كلها ما للخالق كافر الله هو أول وآخر هو, هو ظاهر هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو, هو باطن، ليس العيون تراه فكسجهم جات عن إليه فكله من يرجوهم فكل من جات يرجوه عن إليه كفاه شملت لطائفه الخلائي كلها ما للخلائج كافي إلا هو أول وآخر وباطن هو أول هو آخر هو ظاهر هو ليس العيون dedik sen vardın hiç